بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنوا وأن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين حَسِبَ حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقوا ناساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتمون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 وَلَئِن جَاءَنَا صُرٌّ مِنْ رَبِّكَ لَقولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا الله وَاتَّقُوهُ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَيْأَسُونَ مِن رَّحْمَتِهِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قُتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَنَجَّاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مَا سَبَقُوكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنكَر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 وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ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 بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْهَ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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ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 يْتَعجلونكَ بِالعَذاابِ وَإِن جَهََّ مَ لَمُرحبَتُ بالِالكافِريد يَوْمَ يغْشَهُمُ الععَذاَاب يوفَوقد وَمِنْ تَ تحتِْعَع جُِهِمْ وَقولُُ ذُوقُ مَا كُ تُمْ يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فايا يفعبدون كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم بون من الجنه غرفا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 يَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنزَلَهُ إِلَّا اللَّهُ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا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 اليس في جهنم ما مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لا نهدينهم سبلا وان الله لمع المحسنين